أغلاهنا فهي إلى الأذقان فهن مقنحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأضشاهماهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم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 المرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا ان تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم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 اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتخذ من دونه الهه ان يردني بضر لا شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الان Farli Rabbi wa j'alni min al-mukrami wa ma azalna 'ala qomhi min إلا صيحة واحدا فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْهُ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 مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم يقدون إلا رحمة منا وملتاع إلى حي.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 واحدة تأخذهم تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا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 وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَفِرَا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 الْأَنْعَامَ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ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 اولم يرا الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها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 منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر, بقادر على أن يخلق مثلهم بلى, بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره شيئا اي يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون